بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان المجلس الثاني والخمسون وفيه تفسير سورة المنافقون من الآية السابعة إلى آخر السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لما ذكر الله سبحانه وتعالى في أول السورة صفات المنافقين ذكر في هذه الآيات أو في هاتين الآيتين بعض مقالاتهم فذكر مقالتين قالهما رئيسهم عبد الله بن بن سلول ونسب ذلك إليهم لأنه رئيسهم وهم ينقادون له. فكأنهم قالوها <تصفيق> قال الله جل وعلا هم أي المنافقون الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا أي لا تتصدقوا على فقراء المهاجرين حتى يتفرقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه غاضهم اجتماع المسلمين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعموا أن ذلك بسبب صدقاته وأن المهاجرين جاءوا لأجل صدقاته وأرادوا أن يمنعوا هذه الصدقات أو المعونات يمنعوها عنهم من أجل أن يفتقروا ويتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفقوا قد نهي على من عند رسول الله حتى ينفضوا أي لأجل أن يتفرقوا عنهم رد الله عليهم بقوله ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يخفىءون فالرزق من عند الله وبيده خزائن السماوات والارض المملوءه لارزاقه سبحانه وتعالى فان منعتم ما عندكم فان الله غني حميد يعوضهم ويعطيهم من فضله ولله خزائن السماوات والأرض فما عندكم هو من عند الله فلماذا تمنون لماذا تنفقون وتظنون أن أن اجتماعهم اجتماع المسلمين عند رسول الله يجري صدقاته؟ ثم قال جل وعلا ولكن المنافقين لا يفهمون لا يفهمون الفقه معناه الفهم لا يفهمون أن الرزق من عند الله وأن الله جل وعلا ينفق على عباده ما من جابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كاي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم فإن منعتم ما تعطونه لهؤلاء فلن يمنع الله عنهم الرزق وسيعوضهم خيرا مما عندكم فهذا فيه رد عليهم وبيان أنهم لا يفهمون لا يفقهون لا يفهمون الأسرار الكونية وأسباب الرزق وهذا عيب عظيم كون الإنسان لا يف لا يفقه هذا أعظم العيوب لكن المنافقين لا يفقهون هذا أعظم العيوب أن الإنسان لا يفقه ولا يفهم ولذلك يصدر منه مثل هذه المقالة لأنه لا يفهم أن الأرزاق بيد الله وأن الله عنده خزائن السماوات والأرض له يملكها سبحانه وتعالى ويرزق عباده ولا ينقص ذلك مما عنده شيئا إلا كما ينقص المخيط الى أدخل البحر ولكن المنافقين لا يفقهون مع أنهم يظنون أنهم متقفون وأنهم متحضرون وأنهم... هذا وصف للمنافقين عموما في كل زمان في كل زمان المنافقون لا يفقه في كل زمان وفي كل مكان وإن زعموا أنهم فاهمون ومتحضرون و... فهم لا يفقهون لأن الله حرمهم من الفقه بسبب نفاحهم ولكن المنافقين لا يفقهون ثم ذكر المقال الثاني يقولون لا رجعنا إلى المدينة رجعنا يعني من الغزو لأنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق أو المريسيح كانوا في غزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز من الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون سبب نزول الآية أنه في تلك الغزوة حصلت مشادة بين شاب من المهاجرين وشاب من الأنصار فضرب المهاجري الانصاري لطنه فقال الأنصار يا للانصار وقال المهاجرون يا للمهاجرين كل منهم ينادر جماعه حمية من باب الحمية فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال ما بال, ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين دعوها فإنها منتنة المسلمون يا أخوة مهاجرون والأنصار والعرب والعجم والأبيض والاسود والأسود المؤمنون إخوة ليس بينهم عصبيات كلهم ولا قبليه هذا شأن المؤمنين أنهم إخوة إنما المؤمنون إخوة ولا تميز لأنسابهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وليس الكرامه للنسب والحسب إنا أكرمكم عند الله يجب لا فضل لك على عجمي ولا ان يكون على ان يكون لك ان يكون الله ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان أن لك ان يكون ان لأقاربهم أو لبلدهم وإنما يكونون إخوة النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذه المقالة وحذر منها ووصفها بأنها من رواسط الجاهلية ودعوة الجاهليه والله جل وعلا ذم الجاهلية وأمر بترك ما هي عليه من النخوه والعصبية والافتخار الله حذر عن دعوة الجاهلية وعن حميه الجاهلية وعن تبرج الجاهلية كل ما ينسب إلى الجاهليه فانه مرفوض ولا يجوز احياءه لأن الله عوض المسلمين بالاسلام فالجاهليه انما انما الانساب تعرف لاجل التواصل فقط و التراحم لا لاجل افتخار يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا مجرد تعارف فقط ان اكرمكم عند الله اذ فمعرفة فمعرفه الانساب المراد بها تعارف فقط وليس المراد بها تفاخر والعصبيه وإنما رادوا بها التواصل بين الارحام الأول مراد أبي دعوة الجاهلية هذا إنكار من الرسول صلى الله عليه وسلم دعوها أي يتركوها يعني دعوة الجاهلية فإنها منتنم والذي يحيي شيئا من أمور الجاهلية هذا مذموم يريد أن يعود بالناس إلى الجاهلية فالواجب على المسلمين أن يعتزوا باسلامهم ولا يعتزوا بانسابهم وقبائلهم وبلادهم وانما يعتزون بدينهم وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين هم الذين يقولون لئن رجعنا الى المدينه لا يخرجنا منها من الاذل لما بلغ عبد الله بن ابي ما حصل بين المهاجر والانصار لما بلغه ذلك المنافقون يفرحون بالاحداث التي تقع بين المسلمين دائما يغذونها ويبحثون عنها وينشرونها ليجيء يفرق بين المسلمين هذه صفتهم في كل زمن أما أهل الإيمان فإنهم يسترون هذه الأمور ولا يظهرونها ويصلخون بين الناس هذا شأن المؤمنين أما المنافقون فإنهم يبحثون عن هذه الوقائع وينمونها وينشرونها من اجل أن يفرقوا بين الناس ولذلك قال عبد الله بن أبي ما مثلهم يعني مثل المهاجرين الا كما قيل سم من كلبك يا كلب هكذا يقول قبحها الله اننا انفقنا عليهم واويناهم فهم ارادوا ان يترفعوا علينا وان وان سم من كلبك يا كلب ثم قال لئن رجعنا الى المدينه يعني من غزوتنا لا يخرجن الأعز يعني بذلك نفسه لأنه هو سيد قومه لا الاعز الأعز منها الأذل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله هو الأذل بزعمه وهو الأعز هكذا النفاق يفعل أصحابه والعياذ بالله هكذا النفاق ويظهر عند الحوادث وعند يظهر النفاق ولو أراد صاحبه أن يكتنه فإنه يظهر عند الأحداث وعند ليخرجن الأعز منها أي من المدينة الأذل عبد الله بن عبي يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة انتقاما لما حصل ليخرجن الأعز منها الأذل قال الله جل وعلا ردا عليه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين يعني أما المنافقون فلاهم الزلة رد الله عليه بذلك فالعزه إنما هي بالإيمان لا بالنفاق قال الله جل وعلا وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فالعزة انما هي للمسلمين والمؤمنين لا للمنافقين وإن قالوا نحن العزة فهذا قول كاذب ذكروا أن عبد الله بن أبي سألون له ابن مؤمن اسمه عبد الله أيضا عبد الله بن عبد الله بن عبيد بن سلو وكان ابنه مؤمنا صادق الإيمان فلما بلغه هذا الكلام من أبيه اخترط السيف ووقف على الطريق ما وصلوا المدينة فلما جاء أبوه ليدخل قال له دونك قال ما لك قال والله لا لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من أصداق أن العزة لله ولرسول هيا الله هذا هذا الشاب المؤمن ينتصر للرسول صلى الله عليه وسلم فأوقفه حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكون في المؤخرة مؤخرة الغزو يتفقد الضعيف والمنقطع فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما شأنه قال هذا يقول كذا وكذا والله لا يقولها حتى تأذن له فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حليم الرسول حليم عنده الحلم والعفو وعدم التسرع في الامور ويتالف الناس فاذن له الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل المدينه باذن الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال وللله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وصفهم بعدم العلم التي قبلها وصفهم بعدم الفقه وفي هذه وصفهم بعدم العلم فهم لا علم ولا فقه ولا عقول هذا ذم لهم ولكن المنافقين لا يعلمون ان العزه لله وان العزيز من اعزه الله وان الذليل من اذله الله لا يعلمون هذا بسبب نفاقهم ذلك بأنهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم لا يفقهون سبب انهم لا يفقهون هو انهم امنوا ثم كفروا طبع الله على قلوبهم ولكن المنافقين لا يعلمون ثم نو سبحانه وتعالى نادى المؤمنين لما ذكر صفات المنافقين وأقوالهم نادى المؤمنين إكراما لهم تشريفا لهم وأن يخالف المنافقين يخاله المنافقين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله هذا نهي من الله سبحانه وتعالى أن يتلهى الإنسان في أمواله وأولاده عن ذكر الله عن الصلاة عن الزكاه الزكاة عن الصدقات عن التسبيح والتهليل والتكبير ذكر الله يشمل يشمل جميع الطاعات أولية والفعليه كلها ذكر لله سبحانه فلا تله الأموال والأولاد عن ذكر الله فالمؤمن يجمع بين يجمع بين طلب الاموال والاولاد وطلب الاخره لا يجعل كل همه طلب الدنيا والاولاد ولا يترك الدنيا لانه بحاجه اليها بحاجه الى الاموال والاولاد فالله لم يذم طلب الاموال وطلب الاولاد وانما ذم التلهي بذلك تلهي بذلك وإلا فهو سبحانه أمر بطلب الرزق وأمر بطلب الأولاد وهم نعمه من الله سبحانه وتعالى إنما المذموم الانشغال أن للمال ولاولاد عن طاعه الله عز وجل فقال هنا لا توليكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وقال تعالى في سوره النور في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر بها اسمه يسبحوا له فيها بالودو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاه ويتاء الزكاه ههنا يوما تتقلب فيه القلوب والابصار فهم يبيعون ويشترون ويزرعون ويطلبون الرزق لكن اذا حانت الصلاه اقبلوا عليها إذا سمعوا النداء أقبلوا عليه ثم أدوا العبادة ورجعوا إلى طلب الرزق يا أيها الذين آمنوا إلى نودي للصلاة من يوم الجمعة أسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن الله، كما قال تعالى: قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم واموال اقتربتموها تجارة تخشون كسادة ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله صربوا حتى يأتي الله بعمل، فهذه الأمور الإنسان بحاجة إليها لكن لا تشغله عن دينه لا تشغله عن دينه وهي ودينه لا يمنعه منها بل الدين يأمر يأمر تحصيل هذه الأمور لكن المنهي عنه هو الانشغال والتلهي بها عن ذكر الله وذكر الله يشمل الذكر بالقول التسبيح والتهليل والتكبير ويشمل الذكر بالعمل في الصلاة والصيام وسائد العبادات كل ذكر لله أنا وتعالى ثم قال ومن يفعل ذلك أن يلتهي بالأموال والأولاد عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون حصر الخسارة فيهم ولا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولو جمعوا الأموال كلها وصار لهم من الأولاد الكثرة ما داموا منشغلين بذلك عن ذكر الله فإنها لا تنفع تكون خسارة عليهم تكون خسارة عليهم في النهاية ولهذا قال في آخر سورة الجمعة لعلكم تفلحون لا. فإذا قضيت الصلاة وانتشروا في الأرض فتو من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون والفلاح ضد الخساره فالذي يجمع بين طلب الرزق وأداء العبادة وذكر الله له المفلح والذي ينشغل بالدين بالدنيا عن الدين هذا هو الخاسر وان جمع اموال الدنيا وان كانت له الارصده الضخمه والاموال الطائله فهو خاسر ما دام انه مفلس من طاعه الله ومن ذكر الله عز وجل ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وان كانوا يزعمون انهم رابحين انهم رابحون فهم خاسرون ثم قال جل وعلا وانفقوا مما رزقنا امر الله بالانفاق من الاموال لا تجمع الاموال وتكدسها الله ما اعطاك اياها لتخزنها اعطاك اياها لتنفق منها وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه انفقوا مما رزقناكم فالله امرك بالانفاق من هذا المال ولا تخزنه وتبخل به فيكون حسره عليك يوم القيامه انفقوا مما رزقنا الرزق من الله وإذا أنفقت أخلف الله عليك خيرا مما أنفقت عاجلا وآجلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين أما إذا أنسكت فإن الله يمسك عنك الجزاء من جنس العمل فلا تظن أن الإنفاق يضر المال بل يزيده وينميه أنفقه مما رزقناكم وقوله مما رزقناكم هذا فيه الامتنان من الله وأن هذا المال لم تحصل عليه بكدك وحولك وقوتك وإنما حصلت عليه بتوفيق الله سبحانه وتعالى فاشكر الله عز وجل بالإنفاق وهذا الإنفاق راجع إليك هذا الإنفاق هو الذي يبقى لك يبقى لك عند الله سبحانه وتعالى كثير من الناس يطلب الرزق و يقول تامين لمستقبلي كانوا يبيريشوا الدنيا مده طويله يبي امنها المده و ما يدري لا في الدنيا الا ساعه او دقيقه ما يدري ولا يؤمن مستقبله الحقيقي الذي هو الدار الآخر فينفق في سبيل الله هذا هو تأمين المستقبل هذا هو تأمين المستقبل الصحيح الذي يبقى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت هناك غاية تنتهي إليها حياتك ويتوقف عملك وينتقل هذا المال منك لغيرك الى غيرك وانت تعبت فيه وافنيت حياتك فيه صار لغيرك ولم تقدم لنفسك منه شيئا هذا هو الشرمان من قبل اياتك احدكم الموت الموت آت بلا شك ولا ريب ما نحد يقول والله ربما أن الموت يخلين ويخطين الموت اتي بلا ريب ولا شك ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ما تدري نفس ماذا تكسب ودى وما تدري نفس بأي أرض تموت من قبل يأتي أحدكم احدكم الموت عند ذلك يتندم انه ما انفق في حياته فيقول ربي فيقول بالفتح منصوب على انه جواب للطلب جواب للطلب والفاء فاء السببيه فيقول ربي يا ربي ينادي ربه ويدعوه لولا اخرتني إلى أجل قريب أخرتني إلى أجل قريب مدة قصيرة همهلني لأجل أي شيء لاجل يجمع مال ولا يبني عمارات لا لاجل أن يعمل عملا صالحا إلا <تصفيق> خرتني إلى أجل قريب. ما طلب شيء طويل، ما طلب أجل طويل، أجل قريب. فأصدق. أصله أتصدق. الصاد. أصدق، أصله أصدق، أودع متي التاء والصاد صارت الصدق، يا اتصدق على العصي، أصدق. لأنه لا لم يعمل بقوله تعالى انفقوا مما رزقناكم ومضى عليه العمر وما انفق فهو يريد أن يتدارك لما رأى الموت يريد أن يستدرك ما, ما أحمله فأصدق واكن من الصالحين اكن بالجزم مجزوم على أنه جواب للطلب لولا لا هذا الطلب فأصدق واكن مجزوم على أنه جواب للدعاء أو الطلب واكن من الصالحين قال بعض المفسرين فأصدق يخرج الزكاة واكن من الصالحين أي أحج لأنه مضى حياته وهو ما تصدق ولا ما أخرج الزكاة مضت حياته ما أخرج الزكاة ولا حج حج الحجة الإسلام لأنه مشغول بهذا المال لا أخرج زكاته ولا حجة منه حجة الإسلام والظاهر أن لا يعامه لا تصدق لا من وبالأول الانفاق الزكاة واكم من الصالحين يعمل الأعمال الصالحة وأول ذلك الحج لأنه ركن من أركان الإسلام على الغني ولله حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كبر فإن الله غني عن العالمين. فلفظ لا يتعان وإن كان بعض المفسرين خصصها بالزكاه وبالحج إلا أن لفظها عام فأصدق واكن من الصالحين قال الله جل وعلا ردا عليه ولي يؤخر الله نفسا إذا جاء اجلها اي نفس أي نفس إذا جاء اجلها أن يؤخرها الله عن هذا الأجل فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون وما من ميت يموت الله وندم إن كان صالحا يندم أن لا يكون ازداد من الأعمال الصالحة وإن كان مسيئا أن يكون تاب إلى الله عز وجل لأن الإنسان إذا نزل به الموت حضره الموت يرى أعماله يرى خاتمته يرى ما أمامه من جنة أو نار فل... العمل ينتهي بنزول الموت ينتهي العمل حتى ما يقبل منه توبة لو تاب ما تقبل منه إذا بلغت روحه الغرغره لا تقبل توبته قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أي تبلغ روحه الغرغره ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء اجلها أي نفس نفس الملوك حتى الأنبياء والرسل لن يؤخر الله عنهم الموت إذا جاء والملوك والأولياء والصالحون والفجار والفسار والصلحة إذا حضر الموت لا بد من تنفيذه ولا يقبل فيه فيه مراجعة لأحد لن يؤخر الله هذا تيئيس لن يؤخر الله نفسا لن. نافية، لن يؤخر نافية لما يستقبل لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ثم قال والله الله خبير بما تعملون من خير أو شر فلا تظن مع عملته. سيغيب ولا تراه او ينسى ولا توافى به لا لا تظن هذا خبير بما تعملون قليلا كان او كثيرا صالحا او فاسدا كله يحضر عندك والله جل وعلا لا ينساه احصاه الله ونسوه ان تنساه لكن الله جل وعلا لا ينساه ولا يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون هذا ما وجه الله به عباده المؤمنين ما داموا على قيد الحياة ولا يكونوا كالمنافقين الذين ضيعوا حياتهم والعياذ بالله الكفر والنفاق والغرور لا يكونوا مثلهم و. هذه هذه سنة الله جل وعلا في القرآن أنه يذكر آيات الوعد وآيات الوعيد يذكر التخويف ويذكر الترغيب هذا إلى جانب هذا لئلا ييأس الإنسان إذا سمع التخويف ربما ييأس إذا سمع, أو اذا سمع الترغيب سمع ربما ربما انه ربما إنه يطمع ربما انه يطمع وينسى الوعيد يغتر بالوعد الله يجمع بينهما ليجعل ان يكون المؤمن بين الخوف والرجاء لا يرجو رجاء يأمن معه من مكر الله وغضب الله ولا يخاف خوفا يقنط معه ويأس من رحمة الله بل يكون بين الخوف والرجاء هذا ما يأتي في القرآن من الوعد والوعيد والجنة والنار وأوصاف المؤمنين وأوصاف الكافرين وأوصاف المنافقين ليقيم الحجة على العباد ما ترك شيئا إلا بينه سبحانه وتعالى للناس فلا عذر لأحد يقرأ القرآن ويتدبره لا عذر له أن يتماهل حتى إذا جاءه الموت صار هذا اخر <تصفيق> صار هذا اخر قلبه آخر ربي اخرني لولا اخرتني الى اجل قريب فهكذا طريقه القران الكريم والحكمه في ذلك هو ان يكون المؤمن خائفا راجيا يخاف فيتجنب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 وأن ينفعنا بالقرآن العظيم ولا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه اجمعين سبحان الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل لماذا سميت هذه السورة بسورة المنافقون ولماذا صار المنافقون أسفل النار وهل النفاق موجود في الناس إلى يوم الدين سميت السورة سورة المنافقين لأن الله ذكر فيها صفات المنافقين وأعمالهم سميت بذلك ذكر فيها صفات المنافقين وأعمالهم ولذلك سميت سورة المنافقين والنفاق باقي إلى أن تقوم الساعة والنفاق إنما يظهر إذا قوي الإسلام إذا قوي الإسلام ظهر النفاق فإذا حصل هناك المسلمين قوة وتمسك بالدين فإن النفاق يظهر نعم أما إذا ضعف المسلمون فإن المنافقين يحصلون على ما يريدون ولا يحتاجون الى النفاق لا يحتاجون إلى النفاق إلا إذا قوي المسلمون وصار المنافقون في الدرك الأسفل من النار لأنهم يخادعون الله والذين امنوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر بخلاف الكفار الأصليين فإنهم لم يخادعوا أظهروا كفرهم ولم يدعوا الإيمان أظهروا كفرهم صراحة ولم يدعوا الإيمان نعم فجريمة المنافق اشد من جريمة الكافر. وعذاب المنافق أشد من عذاب المناف من عذاب الكافر نعم. أحسن الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل من صفات المنافقين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا وعدوا أخلفوا فهل المراد أن الوعد بنية إخلاء أو مجرد إخلاء الوعد لظرف أو أو غيره يعتبر من صفات المنافقين نعم المؤمن إذا وعد وفى بوعده. <تصفيق> هذا من صفات المؤمنين الوفاء بالوعد والعفص وإخلاف الوعد هذا من صفات المنافقين نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل كثر أهل النفاق في هذا الوقت فبعضهم أظهر نفاقه عن طريق الكتابة أو التصريح بالكلام فهل إذا حذرنا منهم بأسمائهم وبذكر كتاباتهم وكلامهم يعتبر غيبة لهم وكيف نتعامل معهم الرد عليهم هذا من الجهاد في سبيل الله قال الله جل وعلا يا ايها النبي جاهد الفاره والمنافقين جهاد المنافقين برد شبهاتهم وابطال اقوالهم هذا من الجهاد في سبيل الله لكن الرد إنما يكون من اهل العلم الذين يحسنون الرد والمجادلة نعم السلام عليكم سماح الوالد يقول السائل السخرية ببعض مظاهر الصلاح والتدين كالنحية وتقصير الثوب أو السخرية أو السخرية بصلاة الاستخارة مثلا هل يعد ذلك من صفات المنافقين؟ نعم كل تنقص الإسلام والمسلمين كلهم من, من النفاق إذا كان هذا صادرا ممن يدعي الإسلام فهو نفاق. ما إن كان هذا صادرا من الكفار فليس بعد الخضير نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل لو قال رجل لآخر يا منافق فهل له أن يقيم عليه دعوى في المحاكم حتى يقام عليه الحد على من لا يقول الـ الـ الـ الإنسان للمؤمن يا منافق يق لا يقول للمؤمن يا منافق أو يا كافر أو يا فاسق أو يا عدو الله هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا ولكن يخاطبه بالترغيب والترغيب والحكمة نعم لأنك إذا لا قلت له يا منافق ينفر منك وربما يبطش به أن تخاطبه بالحكمة والموعظه الحسنة والجدال بالتي هي أحسن نعم انشاء الله اليكم سماح يقول السائل ما هي الطريقه التي تنصحون بها في تعلم تفسير القرآن تفسير القرآن يرجع فيه الى التفاسير الموثوقة, الموثوقه التي ليس فيها اغلاق او اخطاف العقيدة او التي هي من, من تخرصات الجهال الذين يفسرون القرآن بآرائهم و... وبفهمهم هم التفسير يرجع فيه الى الوصول ولذلك العلماء ألفوا مؤلفات في أصول التفسير ألفوا مؤلفات في أصول التفسير يسمونها علوم القرآن لا بد أن الإنسان يمشي على قواعد في تفسير القران حتى يكون ذلك منضبطا وتفسيره يكون صحيحا فأنت تراجع التفاسير المبنية على على وصول التفسير الصادره عن علماء محققين ليس عندهم ضلال في العقيده او ضلال في السلوك لان هؤلاء يفسرون القرآن على حسب أهوائهم ومذاهبهم ويؤولون القرآن لأجيان يوافق ما آراءهم فلا يرجع للتفسير إلا إلى أهل العلم المحققين وتفاشير المبنيه على اصول التفسير وقواعد التفسير نعم سبحة الوالد يقول السائل بقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين يقول تقدم معنا أن العزة أنواع ومنها عزة الامتناع. فما المراد بها يشمل, يشمل عزة القوة والامتناع يشمل العزة الكرامة والرفعة نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي نصيحتكم لنا معشر الشباب وطلبة العلم في هذا الزمن الذي كثرت فيه فتن الشبهات والشهوات طلب العلم ننصحكم بطلب العلم على العلماء ومن المصادر الصحيحة للعلم لا ينجي من الفتن لا ينجي من الفتن الا العلم المبني على كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بطلب العلم الجاد على العلماء نعم السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل في الفضل المترتب في يوم الجمعة حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الاغتسال والادهان والتطيب وعدم التفريق بين اثنين وأن يصلي ركعتين وينصت للخطيب فما المراد بالادهان وعدم التفريق بين اثنين الادهان أنه التطيب وتطيب وإزالة الروائح الكريهة وإزالة الشعف أيضا بالغتسال والتنظر والتفريق بين الاثنين إذا رأيت اثنين جالس بعضهم إلى بعض فلا تأتي وتجلس بينهم وتفرق بينهم نعم سلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات يقول هل هذه الآية خاصة بسبب النزول أم أن من الممكن أن يؤخذ من عموم لفظها مفهوم المخالفة أن الذين كفروا عليهم جناح في طعامهم بعد نزول الآية وتحريم الخمر لا يجوز لاحد أن يتناول الخمر بعد ذلك إنما الآية نزلت في من شربوا الخمر قبل أن تحرم وماتوا لما نزل تحريم الخمر تندم أناس من المسلمين على أقاربهم الذين كانوا يشربونها وماتوا على ذلك والله قمعنهم ونفى الجناح عن الأموات الذين ماتوا قبل أن تحرم الخمر ليس عليهم جناح فيما طاعموا يعني فيما مضى فيما طاعموا ما قال فيما يطعمون في المستقبل ولذلك لما استدل بهذه الآية بعض الأفراد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا المؤمن المتقي لا يضر شرب الخمر ليس على الذين امنوا وعملوا الصلاح الصالحات جناح فيما طعموا إلى ما التقوا قالوا ونحن مؤمنون متقون شربوها بناء على هذا الفهم استشار عمر رضي الله عنه الصحابة في هؤلاء فقالوا بست... يدعهم فإن أقروا بتحريمها جلدوا حد الخمر وإن استحلوها قتلوا إن استحلوها وجب قتلهم يعني هذا ردة أما إذا اعترفوا بتحريمها ولكن تأولوا وفهموا فهما خاطيا من الآية هؤلاء يقام عليهم الجلد نعم حسنا الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل يأتيني الشيطان إذا فعلت معصية الاستمناء يقول أحسن عليكم يأتيني الشيطان إذا فعلت معصية الاستمناء وأردت التوبة يقول لي توبتك لا تصح لأنك فعلت المعصية بعلم وهذا فعلك فعل كفعل المنافقين ولا يتوب الله عليك فهل قوله وتأويله لي صحيح عجيب تريد أن قول الشيطان يصير صحيح أنت تعرف أن هذا قول الشيطان اتركه هذا باطل اتركه وتجنبه ولا تلتفت فيه نعم الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل استدنت من جدتي مبلغ وقدره عشرة آلاف ريال وقالت لي إذا اكتمل المبلغ عندك فلا ترجعه لي بل اجعله صدقة جارية ثم توفيت جدتي وتوفر الآن المبلغ عندي فهل أنفذ وصيتها؟ ام ارد المبلغ الى الورثه اذا سمح الورثه لذلك فنفذ وصيته. اما اذا لم يسمحوا فالمال للورثه نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل ايهما افضل قراءه القران ام الاستغفار كلاهما طيب وهذا لا يشغل عن هذا بامكانك قراءه القران وتستغفر نعم صلى عليكم عليه الوالد يقول السائل في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون يقول هل تدل الآية على ثبوت اليدين لله تعالى ما في الآية اليدين أيدي جمع والمراد للأيد أيدي ما هو بأيدي بليا أيدي بليا في بأيد يعني قوة المراد للأيد هنا القوة وليست هذه الآية من آيات الصفات ولا يؤخذ منها اثبات اليدين لله عز وجل نعم أحسن الله عليناها بأيدٍ أي بقوة وداود ذا الأيد واش معنى ذا الأيد؟ أي القوة لك الناس لهم يدين ما هو بس داود لكن المراد القوه القوة بالإيمان ونعم نعم الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه يقول هل المراد بهذا الحديث النقصان الحسي أم البركة نعم المال لا ينقص إن نقص حسا فإنه يزيد معنا وأيضا ينمو المال وتعوض النقص الذي به ينمو ينزل الله فيه البركة وينمو نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل الذي ينفق من ماله بنية النماء لماله هل ذلك يدخل في من عمل عمل الآخرة لأجل الدنيا إذا كان قصده إنماء المال فقط يدخلها يدخل نعم أما إذا كان قصده الخواب ونمو المال هذا شيء طيب لا بس نعم, نعم. أصلي الوالد يقول السائل من تصدق بالصدق لأجل شفاء مريض عنده عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم داو مرضاكم بالصدقة فهل يعطى أجر الصدقة كاملا أم ذهب أجرها بنية شفاء المريض هل يعطى إيش يقول حسنا لكم هل يعطى أجر الصدقة أجر, أجر. يقول نعم. هل يعطى أجر الصدقة كاملا يعطى أجر الصدقه ما قرات النحو مثل ما ذكرنا إذا كان المال قصد شفاء المريض فليس له إلا ما نوى أما ان كان قصد الثواب وشفاء المريض فله ما نوى نعم إنما العمال وإنما لكل من ما نوى نعم أحسن الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل مصحة هذا القول المال أمانة من الله ونحن مستخلفين فيه نحن مستخلفون به نعم هذا في القرآن ما جعلكم مستخلفين فيه وأما امانه فلا أدري المال مالك أعطاك الله إياه ومن ولك إياه ومن لكك إياه, ومن لك إياه يتوم منه هم مجرد امانه نعم صلى عليكم الوالد يقول السائل خطيب جمعه يطرا في صلاه الجمعه دائما بسورتي الاعلى والغاشيه فهل فعله هذا صحيح ام الافضل ان ينوع في قراءته لاجل ان لا يعتقد الناس انها واجبه نعم قراءه قراءه الاعلى والغاشيه سنه في الجمعه لكن لا يداوم على ذلك لأن يظن الناس أن هذا واجب فيتركها أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يقرأ بجمعة والمنافقون وتارة يقرأ بسبح والغاشر نعم ينوع عليه الصلاة والسلام نعم صلى عليكم عليه الوالد يقول السائل ما حكم جمع المال بنية الاستعفاف عن الخلق وتأمين منزل يؤويه هو أسرته. لا بأس بذلك لكن أحسن من ذلك أن ينوي مع ذلك أن ينفق منه وأن يتصدق منه نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما هي أفضل كتب التفسير التي تصح بها المبتدئين الأفضل الكتب المؤلفة على منهج السلف مثل ابن جرير، قبري و. وابن كثير والبغوي كتب المؤلفة على منهج السلف والمبنية على تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بأقوال الصحابة تفسير القرآن بأقوال التابعين هي مصادر التفسير الصحيح نعم بسم الله عليكم سباحة الوالد يقول السائل هل المؤمن العربي او المؤمن الهاشمي خير من المؤمن غير العربي؟ بالنسبة للجنس جنس العرب أفضل من جنس العجم أما بالنسبة للأفراد فقد يكون في العجم من هو خير من آلاف من العرب ما ظنكم بسلمان رضي الله عنه وبلال وصهيب ما ظنكم بالبخاري رحمه الله هذه حنيبة أنا لا عاجم أصلا سيبويه ويل من العجم لكن من الله عليهم بالإيمان والعلم فبرزوا في ذلك وفاقوا على كثير من العرب فضل فضل الله يتيه من يشاء والله بالفضل العظيم نعم بس الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم قراءة التوراة لأجل بيان مواضع الانحراف فيها ومجادلة الكفار بذلك هذا لا يكون إلا لأهل العلم المتمكنين أما الجاهل وأما المبتدئ في طلب العلم فلا يصلح أنه يقرأ بالتوراة والانجيل لألا ينطل عليه شيء من ما حرف وزيه فيها ولا يعرف هذا إلا اهل العلم وأهل البصير نعم صلى الله إليكم الوالد يقول السائل هل للصلاه النافلة أذكار مثل ما للصلاة المفروضة وهل يجوز الزيادة على الأذكار صلاة النافلة مثل الفريضة في القيام والرك في القيام, القيام والقراءة والركوع والسجود وقول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي العلى في السجود وفي التشهد النافلة مثل الفريضة في أذكارها وفي أفعالها سواء نعم أحسن الله لكم سماحت الوالد يقول السائل قول الكلابية في كلام الله تعالى أنه حكاية عن كلام الله. هل المراد بذلك أن جبريل نظر في الله ثم حكى عنه هذا القرآن؟ المراد بذلك أن الله خلق في جبريل ملكة الكلام. فهو يعبر عن الكلام النفسي الذي يصفون الله به. هم يصفون الله بالكلام النفسي. القائم بالله جل وعلا. جبريل يعبر عن عن هذا عن الكلام النفسي. تعالى الله عما يقولون نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل كيف نجمع بين قوله تعالى وليؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وبين قوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه أي أن من سبب إطانة العمر وصل الرحم هذا ما هو عند الوفاة نساء العمر ما هو من عند الوفاة نساء العمر قال العلماء معناه أن الله يبارك في عمره ما هو معناه يزيد زيادة وإنما معناه يبارك في عمره ويستعمله في الطاعة حتى يصير كأنه عمر طويل وقال بعضهم لا بل المراد الزيادة هالكثية أن الله يزيد في عمره وهذا مبني على سبب إذا وجد السبب وجد المسبب فإذا وجد صله الرحم وجد طول العمر واذا فقد صله الرحم فقد طول العمر مبني على سبب الاقدار بعضها مبني على اسباب نعم عليكم الوالد لكن عند الموت ما في تاخير عند الموت ما في تاخير هذا اذا كان يصل رحمه في حال حياته لما يدا يموت يصل رحمه يبقى يعني يا عن الموت ولا ما هو نعم الله يقول السائل ما حكم قول من يقول لا بد من اعاده النظر في حكم تحريم الموسيقى احكام الشريعة ولا نعيد فيها النظر احكام الشريعة ما نغيرها الحلال والحرام ما نغير علشان اهواء الناس ورغبات الناس لا لا يجوز هذا شغل اليهود والنصارى هم اللي حرفون أسكام التوراه والإنجيل حرفون على شر رغباتهم ورغبات الناس اما المسلمون لا ما يغيرون من أحكام الله شيئا رضي الناس أو سخطوا ما عليهم نعم السلام الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل ثبت أن لله تعالى قدمان قدمين نعم كان يضع رجله في كما في الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها ويتقول هل من حتى يضع الجبار فيها رجله في رواية قدمه حتى تقول قطن قطن ينزوي بعضها الى بعض وتقول كفاني كفاني فهل فيه ربات القدم وجاء في الحديث أيضا أن الكرسي موضع القدمين نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل هل المرأة تقطع صلاة المرأة إذا مرت من أمامها نعم إذا مرت من أمامها من غير حائل من غير سترة قريبة منها مرت قريبة منها من غير سترة أو مرت بينها وبين السترة هذا على كل حال محرم وأما القطع فقد اختلف العلماء هل المرأة والكلب والحمار كما جاء بالحديث يقطعون الصلاة قطعا شسيا او قطعا معنويا بمعنى نقص الثواب فقط الجمهور على انه قطع معنوي وليس حسيا وان المراد نقص الثواب في هذا نعم بسم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لمن الخطاب في قوله تعالى وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وهل هو عام ام خاص عام هذا عام لكل الخلق نعم صلى الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل افتتح مركز صحي, صحي في منطقتنا في العام الماضي وسيقام احتفال صغير بمناسبة مرور عام على الافتتاح فهل في ذلك مخضور شرعي لا تشق ما كان المسلمون يقيمون مناسبات بمرور الأعوام والسنين على المشاريع وعلى كذا وعلى كذا هذه كل عادات جلبت إلينا من الخارج نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم نكاح المسيار إذا اعلن وتوفرت فيه شروط النكاح والنكاح صحيح من حيث العقد لكنه ناقص من حيث الاغراض والمصالح التي في الزواج ناقص النقص عظيما نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو القول الصحيح في هذا الدعاء؟ اللهم افتح لي فتح العارفين لا أعرف أصلها بك نعم الله إليكم سماعة يقول السائل أنا طالب وأنا وأمي نصلي ولله الحمد ولكن أبي وإخوتي لا يصلون وأبي يعمل في البنك ولا أدري أيدخل في عمله الربا أم لا وهو لا يزكي فما الواجب علي أنا وأمي وما حكم المال؟ لا يصلون هل المراد لا يصلون ابدا لا في البيت ولا في المسجد يتركون الصلاة أو المراد لا يصلون في المسجد ويصلون في البيت فإن كان الأول هذا كفر كفر مخرج من المله وإن كان الثاني فهو نفاق لما يصلي مع الجماعة وهو مؤمن في البيت هذا نفاق ولقد رأيتنا وما يتخله عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يتابه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف كما يقول المسعود رضي الله عنه على كل حال هذا لا يجوز لأنه إما كفر وإما نفاق وعليكم بمنصحتهم فإن تابوا واقاموا الصلاة صلوا مع الجماعة والا فأتجلوا مسكنوا مسكن مستقل على إذا كنتم تقدرون على هذا اما عمله بالبنك فلا يجوز لأن العمل في البنك من التعاون تعاون على الاثم والعدوان البنك الغالب ان البنوك ربويه الذي يعمل فيها يتعاون معهم على الاثم والعدوان قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده كاتبه هو شاهده لانهم تعاونوا مع آكل الربا هذا بشهادته وهذا بكتابته نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل سمعت من بعضهم أن حكم تعليق الدعاء بالمشيئة ينقسم إلى قسمين الأول إن كان من باب الإنشاء فهذا لا يجوز وإن كان من باب الخبر فهو جائز وعليه فإن قلت لشخص الله يوفقك إن شاء الله فهذا جائز لأنه من قسم الخبر الرسول ما فصل عليه الصلاة والسلام نهى عن قول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني ان شئت ما فصل في هذا نحن لا ناتي بهذا لا. لا نعلق الدعاء على المشيئة بل ندعو الله جازمين بأنه يجيب الدعاء بدون تعليق بالمشيئة لأن الله لا مكره له سبحانه وتعالى نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول السائل يقول بعض الناس بأنه يجب أن يترك المجال واسعا أمام كل الدعات للدعوة إلى الله تعالى بصرف النظر عن توجهاتهم وأحزابهم فالكل على ثغر ويجب أن لا نضيق واسعا فما حكم هذا القول؟ لا ننظر إلى الأقوال ننظر إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة في للدعوة لأنه هو قدوتنا فننظر كيف دعا الرسول عليه الصلاة والسلام. ونسير والسلام على نهجه ونترك التحزبات والانتماءات وال... هذه لا هذي... لا ليست من من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا منهج واضح نسير عليه في الدعوه وهو منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل ما حكم حمايه المشرك وهل هناك فرق بين المعاهدين واهل الذمه وغيرهم من المشركين ما حكمه حمايه المشركين حماية نعم اذا كانوا يعيشون في بلدنا فلهم ما لنا ولهم ما علينا تحقن دماءهم وتحترم اموالهم اذا كانوا في بلدنا معاهدين واهل ذمه او مستاجرين او غير ذلك ما دعموا في بلدنا فأبله. وإن أحد من المشركين استجارة كذا حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة اللي في بلادنا في عهدتنا حافظ عليه نعم السلام عليكم سماعة الوالد يقول السائل هل ورد فضل في إلصاق المحرم خده في الملتزم وقال هو من التبرك ما ورد هذا اللي ورد انه يدعى يدعى في الملتزم يقف, يقف بين الركن والباب ويدعو من الكعبة ويدعو الله عز وجل نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل جلد القط طاهرا وهل يمكن اتخاذه لبسا ويتزين به بعد دبغه القط طاهر من جهة يعني من جهة من سورة واللي يبقى من أكلها وشربه هل طاهر وأما بوله وروده لا نجلس. نعم فذلك دموع ناجس نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم قول بعض الناس لبعض في يوم الجمعة جمعة مباركة. كم من باب الدعاء الله يبارك يباركناون في هذا اليوم. فلا بأس بذلك. نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يجوز لي أن أسمي ابنتي سلسبيل هي سلسبيل سبيل عاد. نسميتها غير سلسبيل آه نعم الإنسان يعني ضخم يعني ينبغي تجنبها نعم. صلى الله عليكم سلام الجنة هي بنت يعني مثل اللي بالجنة نعم. صلى عليكم الوالد يقول السائل أنا طالب مبتعث في خارج البلاد في ب... في بلاد هولندا فهل يجوز لي أن آكل من ذبائحهم نعم يقول احص الله عليكم أنا طالب مبتعث إلى بلاد هولندا فهل يجوز لي أن آكل من ذبائحهم الغالب من بلاد الكفار ما تخلو من جاليات إسلامية ومراكز إسلامية أنهم يجعلون ذبائح خاصة بهم أو مذابح خاصة بهم فأنت تكون مع المسلمين هناك وتأكل مما يأكلوا لتسلم من الشبهات ومن التساؤلات فإذا كنت في بلد ليس فيها مسلمون وليس فيها مركز إسلامي عندك السمك ما يحتاج إلى ذكاء كل من السمك نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل تقدم معنا أن من صفات الاستنشاق والمضمضة أن تكون من غرفة واحدة والسؤال هل إذ قبل أن أمج الماء الذي في فمي محذور؟ أم يلزم أن أمج الماء ثم أستنثر لا بأس بذلك لا بأس أن تمج الماء وأن تستنثر أيهما سبق لا بأس بذلك نعم صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد يقول السائل إذا كان الإمام يجلس جلسة الافتراحة فمتى يكبر للقيام الإمام لا يجلس جلسة الافتراحة إلا إذا كان مريضا أو كبير سن يحتاج إلى جلسة الاستراحة يكبر إذا قام لا يكبر أول ما يرفع من السجود ثم يجلس بالاستراحة لأن هذا لا يحصل فيه خلل، فيقوم يستريس جلسة يسيرة ثم يقوم ويكبر نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل رجل على جنابه اغتسل وترك الوضوء فلما جاء وقت الصلاة توضأ ولم يغتسل فهل فعله صحيح؟ نعم لا لا بذلك لذلك الاغتسال يرفع الحدث الأكبر موضوع يرفع الحدث الأصغر نعم صلى الله عليكم سماح الوالد يقول السائل ما حكم استخدام المسبحة إذا كان يستخدمها يعتقد فيها فضل كما عند الصوفية وعن هذا لا يجوز أما إن كان يستخدمها من باب الإباحة فقط ولا يعتقد فيها فضيلة إنما يستعملها لأجل ربط العدد كما يسبح بالحصى مثلا ألا بس كذلك؟ ذلك مح. صلى عليكم سماعة الوالد يقول السائل رجل دعس طفلا فمات وقيل له بأن عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين والسؤال هل يوجد عتق رقبة في هذا الوقت الحاضر حيث أخبرني بعض المشايخ أنه يوجد وقدرها ثمانية آلاف ريال هل هذا الصحيح؟ لا أعلم شيئا من ذلك ولا أدري ولكن إذا لم يوجد العتق فيه الصيام صيام شهرين متتابعين نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل أشكل, أشكل علي حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم وذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في المدينة من غير خوف ولا سفر ثم قال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته يحرج وقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته وقد تقدم معنا أن الحديث هذا الحديث هذا مشكل الصلوات في مواقيتها هذا محكم واضح صل الصلاوات في مواقيتها كل صلاة في وقتها هذا واضح من الأدلة ما فيه إشكال أما هذا الحديث فهو مجمل ومشكل ولكن من العلماء من قال يحمل على المضى من غير خوف ولا مرض ما بقي إلا المطر. جمع من أجل المطر بين المغرب والعشاء ومنهم من قال المراد الجمع الصوري لأنه يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها و... ويقدم الصلاة الثانية إلى أول وقتها ويصليهما جميعا هذا جمع صوري لا جمع حقيقي ولكن الأوضح وال... والأظهر أن هذا الحديث من المشكلات فيتوقف عن العمل به ونعمل بالشيء الواضح الذي لا اشكال فيه نعم والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه